تمام يا صابر أنا جبت كل اللي قلت لي عليه وديته لسامير حصل وكل حاجة موجودة في القوضة جاهزة انت متأكد يا صابر بنتي هتبقى كويسة هتبقى كويسة واخوك هيطلق مراته ومش هيبص في فشاتين ما تدين حتة مدد يا رب عشان ننول البركة واتاخد وتوه وباخا جابتني الدنيا تحت اديها لمسكتها بقى وح نفسي زي ما كون وحد غيري وداخل حرب بين شر Bajt megtarf a éhséges, ma benntyíbó benási. Le a nér tette a lászura, vala le a is a lhaiget se. És vesz engem, بلقي حياتي منعاني يا ربنا كنت فرحابك ونفسي رجع ليومي